وَلَمَّا برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا, ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين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 قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئه عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس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 يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي, كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر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 وَمَثَلُ الَّينَ يُمفِ قُونَ أَمولَهُهُ بتِغَ اللَّهِ اللهِ وَتَفبتَ مِد أَمفُصِهِم كَمَثَلِجََّ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبَوَةٍ الصَّابَهَا وَابِنُ فَآتَت أُكُلَهَا غِرْفَين. فإن لم يصبها وابن فطل والله بما تعملون بصير أيود احدكم ان تكون له جنة من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار له فيها؟ له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت